ويا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السماء يُرْسِلِ السماء عليكم مدرارا ويزدكم مِدْرَارًا وَيَزِيدْكُمْ قوتكم قُوَّةً تتولوا قُوَّتِكُمْ وَلَا تتولوا